السلام عليكم وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا ما يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وتكلمنا قبل ذلك على الدعاء وأهمية الدعاء وأن الدعاء عبادة بل هو أصل العبادات وأنه صرفه لله توحيد صرفه لغير الله شرك اليوم إن شاء الله نتكلم على بعض المواصفات أو بعض صفات بعض الطوائف الذين يستخدمون هذه العبادة يصرفونها لغير الله دل فعلها ولكنهم يسمونها بغير, بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يستحلون يأتي زماع الناس يشربون الخمر وسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها كما ترى أنهم يسمونها بأسماء غير الأسماء الأصيلة لها كما يأخذون الرشوة وسمونها قهوة صحيح وسمونها قهوة فالغرض المقصود بأن هذه يعني الطوائف يصرفون هذه العبادة لغير الله جل في علاء لكنهم يلبسونها ثوبا آخر يسمونها باسم آخر حتى تنطلي على الآخرين فيقبلونها لأنهم لو علموا أنها عبادة فلا يمكن بحال من أن يقبل أحد حتى ومن أحد الناس أن يقبل أن تصرف لغير الله جل في علاء لأن الوظيفة الكبرى التي خلق الله الخلق لها هي عبادته قال الله جل في علاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالاصل الأصيل في ذلك هو أنهم يعني حتى يمرروها من بين يدي الناس يلبسونها بثوب غير الثوب الصحيح الذي لابد أن تكون عليهم أقول من ذلك ما قالوا النبهاني قال ينبغي للزائر لرسول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقع في واقع في حياته وبعد ما ماته لانه لا نعيم إلا بذلك لأنه قال لأنه الوسيلة ولأن الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام وأيضا المفزع شو الكلام, الكلام الشرك الكبير المفزع من الجزع والهلع حتى للرسل الكرام في يوم اليوم العظيم يوم القيامة هو بالنبي صلى الله عليه يوسلم. لذلك فتراه أنه يجعل الدعاء لغير الله دل في علاه يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه استغاثة يسميه توسلا يسميه يعني يسميه دعاء حتى لكنه يقول هو ليس للنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي يكون وسيطا يكون شفيعا لنا فهو ألبس هذه العبادة ثوبا آخر بعدما صرح بها متتالية ألبسها, ألبسها ثوباً آخر ثوب التوسل قالوا نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقصى أننا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نصل به إلى ربنا جل وعلا وهذه حقاً ليس فيها فارق بينها وبين مشرك العرب الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا فقالوا هذه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصح التوسل به اه اه احنا يعني لو قلنا بأن المسألة على, على أقوال نحن نقول قول أهل السنة والجماعة أنهم يقولون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسلا يكون توسلا صحيحا وتوسلا مشروعا وتوسلا ممنوعا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم المشروع هو التوسل بالإيمان بهم التوسل يعني شيء ليس في ذات النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لشيء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لذات النبي لأنه محمد لا بل, بل هو المحبة له أو المحبة لرسالته ولأنه أحب خلق الله إلى الله جل في علاه فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات النبي صلى الله عليه ليس بذات النبي صلى الله عليه ولكن التوسل بأفعالنا سلام أو التوسل بأفعالنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالايمان به التوسل بالانقياد له والطاعه له التوسل ايضا بدعائه وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن ان ننتفع به توسلا بالدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يكون بالتوصل بالايمان به وهذا توسل بالاعمال الصالحه هذا توسل الله تعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيوم أقرب ورجون رحمته ويخفون عذابه والوسيلة يصل بها الإنسان إلى الله جل في علاه وسيلة شرعها الله جل في وهي جل العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في تسمى وسيلة لكن هنا الوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة بالإيمان به وهو التوسل بالعمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر نزلوا ودخلوا في في كهف فاغلقت عليهم بوابة الكهف فقام كل واحد منهم يقول ادعوا الله بعمل ترى انك قد اخلصت لله فيه فدعا الاول ببر الوالدين والثاني دعا بالعفه وانه اعطى المرة التي احبها جدا بنت عمه مالها ولم يقرب ولم يقربها والثالث الذي كان امينا في التجاره لكنهم توسلوا بالاعمال الصالحه واعظم الاعمال الصالحة الايمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا من باب التوسل بالاعمال الصالحة التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني يتخذ الإيمان وسيلة إلى رضوان الله تلفع وليه والله يرضى عن ذلك لأن الإيمان بن عليكم سلم أصل أصيل محبة بن عليكم سلم أصل أصيل ورقdel ركيم في الإيمان لا يؤمن حذكم حتى أكون أحبة إليه من والدي والدي والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه ورد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما مما سوهما اذا الأصل الأصيل في هذا الباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالنفس الم. ليس في ذات النفس الم. والثاني التوسل بالإنقياس للنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالطاعة وهذا توسل أيضا بالعمل الصالح لأنه اتمر بأمر الله دل في قال الله دل في علا وأطيع الله وأطيع الرسول وقال الله دل فعلم من يطيع الرسول فقد اطاع الله وقال الله دل في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لاجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من من اطعاني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينا التوسل بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من افضل انواع التوصل. والتوصل والتوسل بالانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما بقول الله تعالى فالا وربك لا منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا وفي في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذه دلاله واضحة جدا على أن هذه أيضا من باب التوسل بالاعمال الصالحة أقول أيضا من التوسل بدات النبي هذه التي يعني يعمل بها هي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ان تذهب الى النبي سلم ويدعو لك وهذا لا يكون إلا في حياتي وهذا ايضا الفارق العلامه الفارقه بيننا وبينهم وهم يستدلون على أنه اذا قلنا بجواز التوسل بدعاء النبي سلم فهذا جائز في حياتي وجائز في مماتي كما سنبين ان بعض الممات عندهم أن الاصل اصيل بان النبي سلم يسمع الموتى الموتى يسمعون وان النبي سلم اعظم الموتى قدرا فهو يسمع سيما أن الأدلة ثابتة صريحة بأن النسلم قال أن من سلم عليه أحي الله أرد رد الله عليه روحه فرد عليه السلام وهذا ان شاء الله باب آخر سنبينه لأنهم يتمسكون بهذه الشبه تمسكا يعني شديدا للمنافحة عما يحتاجون به على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو توسل بدعاهم حتى بعد مماته ما وايضا وأيضا يقولون بقول الله ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم اذروا منفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وايضا ما من صاحب جليل كان يقع في أمر إلا وذهب إلى وسلم وطلب منه الدعاء وهذا هو التوسل المشروع الذي نقول بأنه يتفق الجميع على التوسل به بداية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما مات فبعد مماته يصح التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته يصح التوسل ب.. ب.. ب.. ب.. بالإنقياد للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات ممنوع لأن النبي لا يملك نفعا ولا ضر اولا التوسل بالإيمان عن صلى الله عليه وسلم بتوسل أجنبي هذا أمر أجنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر من فعلك انت التوسل بالانقياد والطاعه والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس ليس بشيء في ذات النبي صلى الله ولكنه أمر من فعلك أنت أما التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون بعد بعد الممات قال الله ودارفولاء إنك ميت وإنهم ميتون وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما صلى عليه أحد إلا يعني آه يعني كيف نصلي عليك وخذ اريمت قال ما سلم علي أحد او صلى علي احد الا رد على الله عليه روحي فرضت عليه السلام هذه دلاله انه استقر في نفوس الصحابه بان النبي سلم لا يملك بعد موتي بأبيه وامي لا يملك نفعا ولا ولا ضرا بل في الحياه هو صرح وقال قال قل قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا, إلا, الا ما شاء الله لكن هنا الطوائف الذين قالوا بالتوسل بالنبي السلام بعد مماتي أو في حياته أو بدعاء النبي سلم في حياتي أو بعد ماتي يحتاجون ببعض الأدلة قالوا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كما قلت لابد أن لا تغفل عن المسألة الأصيرة نتكلم فيها أنهم بعدما تكلموا عن الوسيلة إيش؟ الدعاء دعاء النبي سلام من دون الله يترفعوا لا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم صار في العبادات لرسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم فهم يقولون عندنا الادله على ذلك والتدلل على ذلك بحديث عثمان بن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ضرير فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله لي أن يرد علي بصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك كما قال المراه السوداء ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك قال بل ادعو فاذا هذا الشيخ الحديث قال بل ادعو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فاحسن الوضوء ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه بمحمد نبي الرحمه يا محمد اني يعني ادعو قال اني توجهت يعني بك الى ربي في حاجتي لتقضى اللهم فشفعه فيه اللهم فشفعه فيه بعدها جاء, جاء هذا الدعاء برؤيت كثيره لكن هي متقاربة. الاصل فيه أنه قال أسألك واتوجه إليك بنبيك. هنا الحق أن ظاهر الحديث معهم بنبيك وبذات نبيك. فقالوا إذن أنتم لم تخالفون؟ قال: لا. الله مني أسألك واتوجه إليك بنبيك، بمحمد النبي الرحم. يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك في حاجتي لتقضى اللهم فشفعه في اللهم فبرئ الرجل. ورد الله عليه بصر وهذه من المعجزات هذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فيستدلون بها ويقولون وقال الله اني اسالك وأتوجه إليك بنبيك فهذه دلالة, دلالة واضحة على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا في هذه المسائل لابد عند الوقفه عندها عند النظر لهذه المسائل حتى لا ينطلي عليك ما ينطلي على الأغرار وحتى ايضا لا يشوش عليك اصحاب البدع لابد لنا من أمور من امرين اثنين الامر الأول أن تجلي المحكمات لان هذا حديث فيه ما فيه من الاحتمالات الاحتمال وارد على أن الكلام يكون بالذات الاحتمال وارد على ان الكلام يكون بالدعاء وبالاستشفاع بالدعاء الكلام وارد الاحتمالات واردة فإذا اردت أن تفصل في نزاع لابد اولا أن تاتي بالمحكم المتفق عليه دون المختلف فيه تأتي بالمحكم المتفق عليه دون المختلف فيه انا عندنا ادله محكمه باثرها بأن الصحابة الكرام ما في واحد منهم بحال من أحوال وردناه توسل بإيش بذات النبي صلى الله عليه وسلم بحال من مع أنهم كانوا يقعون في الضوائق مع أنهم كانوا في أحوال لا يعلم بها إلا الله لأواء وشدة ومشقة السبعون رجلا من القراء الذين حفظوا القرآن عند قتلهم ما في واحد فيهم توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو هم في الحوالك وهو في في أشد الأمور ولو كان جائزا سلم علمهم على ذلك لما ترك واحد من الصحابة مثل هذا الخباب بن كان في أشد الأمور وهو يقتل في سبيل الله فقط يبعث السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك. هذا من المحكمات. هو الآن عندنا ما رأينا واحدا من الصحابة بعدما اشتد الأمر عليهم جميعا أنه وقع في مثل ذلك وتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. بحال من الأحوال أنهم يفعلوا ذلك في غزوة موت كادوا يعني كادوا يعني قل أن الروم كادت تنهي هذا جيش. كاملة لولا ان الله جل على سبب الأسباب لإنقاذ هذا الجيش بخالد رضي الله عنه وارضاه ما رأينا أحدا في هذه المشدة والمشقة قد توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني اننا وجدنا أن الله جلت على أمرنا بذلك لأنه لو كان حقا يعني يكون متعبدًا به لا بد أن نقول بأن الله جل في ما ترك شيئا ينفعنا إلا وقد دلنا عليه وأمرنا به ونهانا عن ما يضرنا ولم نرى في كتاب ربنا في علاه ولا آية واحدة تحص الناس على ذلك ولم نرى في سورة المسلم ولا حديث واحد يحص الناس على ذلك والأمر الثاني أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يملك من نفسه نفع ولا ضر ولا يملك لغيره نفعا ولا ولا ضر غير أنه قد بين هذا في كلامه المنصوص عليه أنه قال إن شئ دعوته دعوت لك إن شئ دعوت لك إذن هذه المحكمات الأولى الأمر الثاني المهم جدا متنازع فيه وهو قوله أتوجه إليك بنبيك أسألك وأتوجه إليك بنبيك فنقول تعالى ننظر في الحديث لأن السياق في الحديث هذه مفسرة له السياق القاعدة الأصولية السياق من المفسرات والسياق من المحكمات المقيدات ففي السياق جاء فقال يا رسول الله ادع الله لي انظر الصحابي في أول ما جاء ليطلب ما طلب أن ايه؟ أن يستشفع بالذات ما طلب أن يتوسل بالذات بل قال يا رسول الله ادع الله لي أن يرد علي بصري فطلب منه الدعاء يبقى إذا كان يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والإجابة الثانية والحديث بأسرى من أوله إلى يرد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة كما قال للأخرى وإن شئت دعوت لك إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل ادعو إبقى إذن معنى ذلك في أول السياق من المحكمات ده في أول السورة في أول السياق من الحديث وفي آخر السياق من الحديث يجلي المسألة أرقى مما تكون يبين ويظهر المسألة أرقى مما تكون لأن في الوسط الكلام أتوجه بك إلى ربي او بنبيك الى ربك ربي, ربي محتمل الذات ومحتمله الدعاء ففي الاول صدر الباب بايش بالدعاء من امران الامر الاول سؤال الرجل بذاته تصريحا قال ادعوا الله لي هذه اول شيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد وقال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت هذه الثانية تعال في ختام الحديث عندما قال واتوجه اليك بنبيك لتوضح حاجاتي فقال اللهم فشفعه في فقلت اللهم فشفعه في الشفاعه هنا لا تكون الا من ايه شافع ومشفوع له ومن يقبل هذه الشفاعه فالله وحده هو الذي يقبل الشفاعه ويردها يردها يبقى لابد من شافع ومشفوع والرجل ذهب يدعو يبقى معنى ذلك ايه اين الشفعه ها طيب اي ايوه شافع بايش بايش يبقى بدعاء هنا اهو الان يبقى الشافع شفاعه بايش بدعاء يعني كانه قال اللهم شفعوا في اللهم اقبل دعائه لي اللهم اقبل دعائه لي وهذا السياق محكم هذا السياق محكم ما الظاهر ظاهر هذا هذا الظاهر من الحديث وهذا الاصل الحديث لا هذا حديث عليهم وليس وليس لهم لا سيما وان نقول بان للحديث نظائر يعني ان قلت ان السياق مفسر للحديث هناك نظائر لهذه الواقعة وهناك روايات اخرى تقوي وتعضد هذا الفهم من الحديث لما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ادع الله لي اني اسرع واتكشف فقال لها نسلم ان شئتي صبرتي وان شئتي دعوت لك ان شئت صبرت لك الجنة وان شئت دعوت لك قالت اصبر ولكن ادعو شوف انظر في, في الحالتين تطلب ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف؟ مزلنا مع الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز بالتوسل في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التوسل وهذا في حياته أما بعد ما مات فلا يجوز بحال ملأ أحوال والتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل أيضاً بطاعة النبي وان القيادة له والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً كما قال علماؤنا أنه توسل بشيء أجنبي يعني هو المسألة لا تكون بذات النبي بحل من الأحوال وقال المعاندون لذلك يقولون أنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة عندهم التي يستدلون بها أن عثمان حنيف ذكر أن رجلا ضريلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي أن يرد الله عليه بصره فدعا فقال إن شئت صبرت وإن شئت ادعو لك وفي صدر الحديث قال ادعو الله لي وختم الحديث ايضا قال اللهم شفعه فيه ولكن في أصل الحديث أنه قال اللهم إني أسألك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك وأسأل بك الله الذي فعله ليقضي حدثه فبرئ الرجل فتمسكوا بهذه الجزئية التي فيها الاحتمالات وتركوا الإضاح الموجود في صدر الحديث وفي عجز الحديث اللي هو ختام الحديث وبداية الحديث وقد قلنا بأن الأصل في معنى أتوسل إليك بنبيك أتوجه إليك من أبيك أتوجه إليك بدعاء نبيك والدلاله على ذلك نظائر ذلك في الشر بعد ما بينا السياق والسباق واللحاق محكم ومفسر ومقيد لهذا الباب لأنه لا يمكن أن نحيد عن معنى قول الراوي ال ال ال ال ال ال بدعاء نبي لأنه قال دعو الله لي وهو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى شفاه الله في هذا أصل, أصل في هذا الباب أقول والنظائر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سمراء سوداء فقالت تدعوا الله لي أن يعني إني أكش إني أأسرع وأتكشف هو الله لي أن أرفع ذلك عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت إليك الجنة وان شئت دعوت الله لك فقالت أصبروا ولكن ندع الله لي ألا أتكشف في الأمر الثاني والآن بعدما قالت نعم انا أريد الثانية ألا وهي أصبر ولي الجنة لكنها قالت الخبيث في رواية ليست الصحيح هذه قال قالت الخبيث إيش ها الخبيث يجعلني أتكشف صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدع الله لي الا أتكشف فقط هي الذي قالت بذلك وأيضا من نظائر هذا أن عكاشة بن محصن لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعون الف يدخل الجنه بغير حساب وعذاب قام فقال قال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون ان اكون منهم وهذا توسل ايضا بإيش توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ربيع بن كعب الاسلمي عندما قدم وضوءه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له سلني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلني ما شئت فقال له اسالك مرافقتك في الجنة أن تدعو الله تعالى لك في للجنة لا يمكن ان يقال النبي سلم يملك الجنه واعطاه جزءا منها ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله أو قال لن يدخل احدا أحد منكم لن يدخل أحد منكم الجنه عمله قالوا ولا أنت رسول قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فهيبقى معنى ان يقول اسالك مرافقتك بالجنه اسالك ان تسال ربك ان يجعلني مرافقا لك في الجنة توافقونهم تخالفونهم فتنقشون ممتاز ترى لماذا كشمت الصعب وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأولا بها أن تكون في بيتها وتتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل الدلالة واضحة جدا أنهم يعلمون واستقر في نفوسهم جميعا أن التوصل يكون بالتواصل بدعاء النبي صلى وسلم ذلك ربيع من كعب ماذا قال قال له قال سأسألك مرافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذلك قال إذا أعمني على نفسك بكثرة السجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الجنة ليعطيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عملكم آآ آآ لن يدخل منكم عمله الجنة قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة لا يملك شيئا من الجنة فمعنى أن يسأله ربيعه في بجنة يعني كأنه قال فدعو الله لي أن أكون معك في الجنة لانه يعلم يقينا من المحكمات ان السلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك شيئا من الجنه فلذلك لما قال له مرافقتك في الجنة ان يدعو الله لي ان يدعو الله ذلك ولا يجعلني من المرافقين لك في الجنه هذه من النظائر المهمه جدا التي تبين لنا مساله التوسل بالذات انها تجوز في حال من الاحوال وان التوسل بالذات ماذا يفيد نظرا ماذا يفيد لا يفيد شيئا يعني جاه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه النبي صلى الله عليه وسلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هو شيء خاص بذاتي هو أما, أما ما لك أنت بينك وبينه المعاملة التي التي جعلها الله ولذلك نقول المسألة عندنا في التعامل مع الناس ليس الزوات نحن لا نتعامل مع الناس بالزوات للزوات نحن تعاملنا مع الناس لأمر أمره الله جلالة علاء لشيء لغير لأننا لا نحب المرأة لا نحب إلا إلا لذاته صح خطر لذلك هذا الذي روعت ما قاله ابن القيم نقلا طبعا على الشيخ الاسلام تيميا قال المحبوب لذاته فقط هو, هو الله فقط المحبوب لذاته فقط وحده لا شريك له له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمه والغنى سبحانه وتعالى وعلا والقدره والقوه والجبروت فقط هذا المحبوب لذاته يحب الله تعالى لجميل صفاته ل ل ل ل ل ل ل ل لا يكون محبوب ل مفهوم فأنت لا تحبه إلا الله وهذا الحديث جاء صريحا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه واجد بإن حلاوة الإيمان ذكر منها قالوا أن يحب المر أكمله لا يحبه إلا إلا لله لا يحب إبقى أنت أصلا المر هنا ألف ولم تفيد الاستغراق يبقى يدخل فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز يبقى يدخل فيها النبي صلى فأنت حبك الجم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله حبك الجم للنبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبته لله جل في علاه إنه موصل عن الله موصل رسالة الله جل في علاه فلذلك قالت أدع الله لي ألا أتكشف فالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله صلى الله عليه وسلم شيء النبي هو وإن اردت أن ينفعك أنت هذا يكون بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء الشرع بها وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشفاعه في الاخره ما هو دعاء يعني لما يستشفع, يستشفع الخلق بأسرهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون بإيش هل قاموا جميعا فقالوا على صعيد واحد الا ترون ما انتم فيه من كرب الا ترون ما انتم فيه من شده ولا قوموا في صعيد واحد وقولوا اللهم بحق جاه النبي صلى الله فرج عنا هذا الكرب فعلوا ذلك تفضل فعلوا ذلك ما فعلوا ذلك ما فعلوا ذلك ولكن ماذا فعلوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي لكي يشفع لكي ي قال فاستأذن لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا له قال فاستأذن على رضي سيأذن لي فأخير سجدا فأخر سجدا فأدعو الله ذلك فلا يا محمد افع رسم وسأطعطه واشفع تشفع واشفع فهذه فيها الدلالة وضحة جدا على أن الحديث تمسكوا به عليهم وليس, وليس لهم والعجيب أنهم تمسكوا بما هو عليهم أيضا في الأدلة وهكذا تطبيقا للقاعدة الشيخ الذي قال ما رأيت عن قط يستدل بدليل إلا ورددت الدليل عليه فكان يعني ردده عليه فوجددت أن الدلالة منطبق عليه هو يعني الدليل عليه ليس, ليس له يستدلون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قام العباس فقال يا عباس إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا قم يا عباس فإننا نتوسل بك قم يا عباس فإننا نتوسل بك على ربنا جل في علاه قالوا وهذه فيها دلالة وضحة جدا أنه توسل بالعباس كنا نتوسل بنبينا فنتوسل بعم نبينا فقالوا هذا توسل أيضا بعم النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بمثل هذا الحديث والحق يعني لو لو لو لما حق لو, لو حصل نظر نقول أهل البدعة يعني مساكين هم حقا مساكين مساكين ليس لهم روح للوقوف أمام أهل العلم ذالقنا الأم تحترى إلى إلى طلبة العلم لأن هذه الطريقة الهوجاء يعني عاصفة لا يمكن أن يقف أمامها إلا طلبة العلم أبدا أنا سأبين في صحيح مسلم الذي يحدث من التصدير العظيم لمن لا يفقه في دين الله إذا لا في أولا وأيضا ما يحدث في آخر الزمان من قول سلام بين هذا الساعة سنون خدع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق أقول هنا قالوا بقول عمر الخطاب قال كانوا إذا أخطوا استسقوا بالعباس فقال اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا إنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقوا إننا نتوسل ب... ب... بعم نتوسل قال إننا نتوسل إليك بعم نبينا قالوا بعم نبينا دلاله على إيش على أنه توسل بذات رح. طب تعالى الان الآن احنا نقول عندنا في هذا الحديث أصل وفر من الأصل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نتوسل بنبينا هذا أصل والفرع العباس نتو... قال فنتوسل إليك بعم نبينا طيب الآن ما الذي حدا بعون الخطابة والخلاص وهذا إلى إلى الفرع؟ يبقى في علم صحيح. يبقى إذا هم يقولون الاستدلال والدليل الاستدلال عندما أن أن أن أن أن عم الخطاب توسل بعم بعم النبي صلى الله عليه وسلم هو على أن المسألة ترتقي فوق ما يتبنون. هم يتبنون أن التوصي بذات النبي به فارتقت إلى الأولياء ما هو العب. العباس من الأولياء يبقى ارتقت إلى الأولياء يبقى ليست مسألة حصرا وقصرًا على. على ذات النبي عليه وسلم توسل أيضا بالعباس رضي الله. فارتقى الأمر إلى, إلى الأولياء دون أن ذات النبي وسلم فقط فاستدل وقال عمر نفسه وعمر هو من هو في الأمة وهو من هو في العلم وهو الوزير الثاني وهو أمير المؤمنين قال نتوسل إليك بعم بعم هو الفاق بعم نبينا فنقول في الرد عليهم في وجه هذا ضعف جديد والرد عليهم في أمرين الامر الاول الاصل كنا نتوسل بنبينا يبقى نتوسل بنبينا بذات نبينا على ما قالوا تعالوا نروا ونفتح يعني صفحات التاريخ كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم والحاله حاله جدب وحالة قحط لما اصيب الناس بالقحط والجدب ورايناهم حقا توسلوا بالنبي لكن ننظر ما معنى توسلوا بالنبي الحديث في الصحيحين يقول انس دخل رجل والنبي صلى على المنبر يخطب الناس فقال يا رسول الله هلك المال والعيال ادعوا الله لنا اصابنا القحط هلك المال والعيال أو قال هلك المال وجعل العيال وأصابنا القحط ادعوا الله لنا إذا اذا لما توسلوا بالنبي توسلوا بايش بدعاء صريحاً أدع الله لنا يقول انس ويصف الواقعة يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذي وما من في السماء من ايش من قذعة من سحابة فلما رفع ذي جاءت السحابة فأضلط وهذه من المعجزات رفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم غفنا يقول فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول يقول بقي المطر اسبوعا الله أكبر وهذه معجزة من المعجزات بقي المطر اسبوعا فغرق الناس فجاءوا يتوسلون ايضا بان يسلم في الغرق وهو على المنبر قام رجل قال يا رسول الله هلك المال والاولاد ايضا يعني المطر لم يتوقف عشان ترى ان اي شيء اذا زاد عن عن المطلوب منه فيكون فيه ما فيه فقام رجل فقال اللهم فقام النبي صلى الله عليه فقال حولينا ولا ولا علينا اللهم حولينا ولا ولا علينا. اللهم على الأكام والذراب إلى آخر هذه الروايه الغرض المقصود هذه أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا الوان من التوسل بالنبي صلى الله من أجل القحط والجد فتوسلوا بدعاء النبي لا بذات لا بذات النبي. هذا الأصل يبقى الأصل قضاء عندكم على على الفرع. هذا الأصل يعني إن عمر بن الخطاب كلامه منظومة واحدة. قال كنا نتوسل بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صحيح وما معنى ذلك النعوم الخطاب يقول كنا نتوسل بدعاء نبينا فاليوم نتوسل بدعاء عم نبينا واختار العباس أن عمر أفضل من العباس هذا بالإجماع صحيح ولا لا علي ابن طالب أفضل من العباس بالإجماع عثمان أفضل من العباس الزبير أفضل من العباس بالإجماع ومع ذلك اختار العباس العباس طبعا هو يدعو قال قال وتعلم ربي أنهم مقتلون إلا لمكانتي من من رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل أنهم يتوسلون بدعاء النبي. إذا الفرع يتوسلون بدعاء العباس والدلاله دلالات. الدلالة الأولى حيدت عمر الخطاب على أن يتوسل بذاته النبي. كيف أنت الآن تريد أن تكون مستجاب الدعوة؟ لا سيما أن القحطيش قد عم والجدب قد عم والمشقة على الناس كثير. فماذا يفعل؟ فهنا ترى بأنه ترك الأفضل والأفضل مضمون بيقين لأنه إذا توسل بذات النبي إذا, إذا قلنا بالصحة إذا نقول بيقين الله جل في فعلا سيرزقهم المطر فكيف يحيدهم المخطاب عن إليه عن الأفضل وعن ما يصل إليه بيقين ويصل إلى المضمون ده آحات العلم يقول إن ورد أمام اليقين ورد الظن المضمون فإني أسارع إلى اليقين دون دون الظن مفهوم هذا الكلام ولا نشوفهم يبقى اذا اول شيء من الدلالات حيده من عمر عمر لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاولى الثانيه ان عمر الخطاب قال قم يا عباس فادعوه قم يا عباس فادعوه ففيها دلاله واضحه جدا على ان المطلوب هنا في التوسل التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وارضه و و و والثالثه قيام العباس رضي الله عنه أرضاه فقام العباس فدع وقال اللهم نه ما نزل ما, ما نزل بلاء إلا بذم وما رفع إلا بتوبة وإنا استغفرك ونتوب إليك فسقى نزل المطر فنزل المطر إذن هذه شواهد ثلاثة تثبت لك أن المقصود بأن توصل إليك بعم نبينا يعني بدعائي بدعاء عم نبينا واختيار عمر الخطاب للعباس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم طيب الأمر الذي نقول في النقطة المحورية التي جرتهم إلى ذلك يعني ما الذي جرهم إلى هذا الباب الحق أن بعض العلماء قالوا بأن السبب الرئيس في هذه الطوائف الذي جرهم إلى أن يعتقدوا هذه الاعتقادات هو عدم التفريق بينه لا هي عندك فانا مش هسألك انت اخر واحد ممتاز لاني كنت حاسب انك نايم وغفلت نعم صحيح قلنا ذلك فأنا لا يا نعم عدم التفريق بين الربوبية والالهيه هم لا يفرقون بين الربوبية والالهيه لذلك هم يقولون الآن ما دمت تعتقد بأن الخالق الرازق هو الرب جل في علاه المحيي المميت هو الرب المعطي المانع هو الرب جل في علاه افعل ما شيء. توسل بقى بالنبي المهم لا تعتقد بأن النبي هو النفع إليه؟ الدار فما صربتم لهم العبادة أنتم صربتوا له العبادة تستغيثون به دون الله قال مالي لي سواك عند حدوث الحادث ما لي سواك من ألوذ به يعني أنت تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول بالله جل في علاء صربت أنت المفزع كله لك هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم طبعا يعني لا يقولون هذا الكلام من عندية أنفسهم فقط احنا قلنا الشيطان له في الشيطانة ايش دليل طبعا صح لا يصح أن نقول دليل لكن نقول له ايه شبهة لو شبهة عندهم شبهات من هذه الشبهات انا اسأل بقى الرد منكم انتم يستدلون على ذلك بأن الله هذا في دليل تمانع قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته قالوا تفسير ذلك دليل التمانع الفساد فساد على ايه الكون. الكون يبقى معنى ذاك الكلام في الشيخ اللي على ايه على الربوبيه على الرب فالله الرعالى عبر عن الرب بالاله لو كان فيهما الهه وما قال لو كان فيهما ارباب قال لو كان, فيه آلهة لو كان فيهما الهه الا الله لا فسدت طيب واستدلوا ايضا على ذلك او الشبه التي يتمسكون بها ايضا في قول الله للفعلاء وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى هو هنا الآن شوفوا قال الست بربكم ولم يقل الست بإلهكم فقالوا هذه دلالة عن رب والإله والإله هو الرب فهما سواء فان قلت إله فهو الرب ونقول قلت رب فهو فهو الإله هذا الذي يعتقدونه وهذا هذه مذامة كبيرة جدا في هذا الباب يعني هذه صراحة نقص عجيب وتبعا لما لما يجابهون بأن مشيك العرب يقولون لا المشركون من العرب كانوا يشركون في الربوبية والحق أنهم في أصل الربوبية كانوا ايه كانوا كانوا يقرون بها أيضا من الشبه التي يتمسكون بها أيضا من قول الله العالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال يعني قالوا إن الذين قالوا ربنا ما قالوا ايه إلى هنا والعجيب انهم استدلوا بدليل آخر أعجب منه وهو حبيث سؤال الملكين الملكان في القبر يقولان يدعوان يقولان ها من ربك ما قال من إلهك شوف ده والله دا شيطان الذي يعني يوحي لي بمثل هذه الأدلة أنا أريد فيها الردود يعني كأننا الآن أنتم في وسط هذه الطائفة وتدعونا يعني أو أفضل شيء في الأخوة أنهم يستدلون قبل أن إيه قبل يعني أن يواجهون وهذا خير كبير قلت لك أن أفضل الاعتقاد هو إيه أن يستدل ثم تفضل لا عسف. الحديث معك ما إيش أنا أكلم الحديث معك انتهى لهم طب المعلم الكبير بتعتمه والله بس انتهى أو ربنا يسلم أقول الشبه مرة ثانية تجيب عن إيش تجيب عن آخر شبه لأنها الأيسر قال قال في السؤال في سؤال الملكين في القبر قال الملك من ربك صحيح هم قال من إلهك دلالة وضحة جدا على الرب والإله صراحة شبه عجيبة جدا ممتاز هذه إجابة ستستجر كل ما تقول هم لا, يق... لا هم يقولون لا نحن لا نخذ بق نخذ الربوية لله هي أنت تأخذ تستلزم الله تستلزمها عندك عندنا إحنا الربوية لله هي ما خلاص ما غسل يبقى إذا الجميع يقول نفس الإجابة شوف شوف أنا سأقول لكم شيء وأنا آسف إننا نقول هذا الكلام التقاءس في هذه المواد أنا ما أرى أحد يفوت من الاسم هذه المواد بالذات التقاءس فيها لا ارى أحدا يفوت من الاسم ليس الامر على انك طالب علم وان طالب العلم اذا اذا سار في الطلب تقعس فيه غير غير غير مقبول لا لان هذا من باب العقيده التي لا بد وجوبا ان تعتقد اعتقاد صحيح هذا امر واجب هذا هذا العلم فرض عين عليكم لا سيما الان ان الشبهه تاتي تترى تطرى نفس اللي خلاص يعني يا أستاذ بسيط عقيد ولا معتقد ولا اسمه معقد بسيط فرد الحديث حتذب تلست حتذب إن فيه تلازم يا ما يا طيب ما خلاص احنا نعلم أن نحن نعلم التلازم هذا تلومهم جزاك الله خير الرجل يعني خلاص سيتعنى وسيوصل لهم هذا الكلام ان شاء الله نوصل عنك هذا الكلام جزاك الله خير مشي احسن الله لك يشاح صايم تعال. راح فين نعم يجيب كرسي ها ما شاء الله حالة حاله الرجل السريع البطيء في عامل ايه ذنب ده جسمه حاله السريع البطيء الرفيق عامل ايه في رفق ولا الله ادي كوره تعالى نعم يبقى نفس الاجابه ماشي. شوف شوف انا كنت عايز يعني اقتلك أ... نعم طيب ما نفرق بينهم بص اجابه عشان لا ابخسوا حقه اجابه كريم صحيحه لكنه مش عارف مش عارف يتنفس فشوف ليه بقى انت كنت بتفصل قبل ف فضاع منك الفصل الحمد لله انك ما زلت على جانب الاجابه ليش بقى ضاع منك الفصل أجيبه انت بكلام الشافعي للمزني أجيبه انت أجيبه انت شفع يقول للموزني تعرف مان الموزني؟ ولا ما تعرفه؟ تعرف اختصار الموزني؟ شفع يقول للموزني ايش تفضل؟ قد كنت بليدا وأخرجتك الموظبة الحق بأن السؤال فيه ربوبية وفيه إلهية من ربك هذا ربوبية فين الإلهية بقى؟ لا دين ما هي بقية لما جيت يا بابي حبيبها أيوها في سؤاله ما دينك والإلهية في سؤاله فما تقول عن هذا الدين ما دينك هذه الإلهية لأن دينك هو توحيد الله رلالفعلات لأن دينك هو أن تفرد الله بالعبادة وهذا عصل الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا هذا دينك هو الآن أن تفرد الله بالعبادة يبقى السؤال كان عربية كان عن إيش كان عن إلهية نوافقكم في هذا الباب وقالوا طبعا التوجيه الثاني في هذا الباب نقول سؤاله عن الربوبيه يستلزم السؤال عن إيش؟ عن الالهية لأن الرب هو المعبود لذلك قلنا في قول إبراهيم عليه السلام لما قال ها أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطلاني فما قالش إلا إلهي قال إلا عبر عن, عن الالهيه بالإيش؟ بالربوبية كأنه قال أنه فطر وخلق وأعطى ومنع ورحى وأمات هو الذي يستحق أن يفرض بالعباد براء مما تعبدون إلا الذي فطاني خلقاني فلذلك السؤال على رموزي سؤال الذي وهذا في في جيوس في الآيات فأنا. يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم على قال العبود ربكم لأنه هو ربكم لأنه هو الذي خلقكم إذن فعليكم أن تفردوه بالإعبادة هذا الرد عليهم في إيش؟ في الشبهة الأولى طب نأخذ الآيات بالتلتيب بها الأولى عن انت ضبط الكتاب صح؟ ضبط الكتاب الآي الأولى تكاتل بها الشبهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها هذه المسألة فيها, فيها لابد من دقة نظر عند الرد عليه لو كان فيهم قالوا يقولون لتعلموا أننا أعلم منكم هو الله على في السياق بيتكلم على على الربوبيه لأنه قال لو كان فيما الهتهم الله فسدت هذا دليل ثمانع صحيح لان الله قال لو كان قل على قل لو كان معه الهتهم قل, قل لو كان معه الهات اذا لابتغوا إذن كما تقولون اذا لابتغوا, لابتغوا الى هذا العرش سبيلا وايضا قال الله تعالى ما اتخذ الله مولدا مكانا مع من اله اذا وهذه مهمه جدا اذا لا ذهب كل اله بما بما خلق ولا على بعضهم على بعض وهذا أيضا من تمام أدلة أن إذا لذهب كل إله ما قال رب بما خلق ولا على بعضهم على على بعض مفهوم أن هذا في ضمن الرد عليهم هم حتى, حتى لا أطيل مع معكم فيها لو كان في ما ألات الله لفسدت يمكن أن يقال التوجيه أو الرد عليه من وجهين وجه الأول أن السياق بأسره من الايات السابق واللاحق من المفسرات كلها تتكلم عن تعد الإلهي كلها تتكلم عن العبادة ها قل من ما السماوات والسماء سبع وتسرب تتقون أفلا المهم ان الايات باسرها كانت تتكلم على الالهيه فيكون قول الله لا فعلاه لو كان في مقالهه الا الله لفتدت فيكون الاصل هنا الكلام على ايش على الالهيه فناسب ان ياتي بالاله لكن يبقى اشكال واحد نرده ايش هو يبقى لا, لا يبقى لازم نفسر معنى لفسدتها ما المعنى ايه اللي لفسدتها يبقى لو كان فيها آليات من الله إيش بقى المعنى لفسدتها احنا قلنا إن عن الربوبية فبدليل التمانع أن الكون إيه؟ الكون سيفسد رب الشمس يمشي بالشمس رب القمر يأخذ القمر وهذا برب النجوم الكون يفسد صحيح طب لو قلنا لا ده هي على سياقها وعلى سياق الأصيل على الإلهية فما معنى لفسدتها طب فما هو الحق لما هو مش أليها هو أصلا لفسدات هنا معناه لها معاني المعنى الأولى لفسدت حياة المرء لفسدت حياة المرء المر فسدت حياته ما دام يأوي لغير الله لا فعلاه هو الش الدليل من القرآن يا صاحب القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له طريطان قال الله جلالة فعلاه ونحشره يوم القيامة هنا نقول بأن الله بين بيّن أن الحياة لا تكون طيبة وأنه سيعيش عيشة ضنكة كما قال الله جلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة هذا منطوق المفهوم إذا لم يعمل عملا صالحا ولم يكن بمؤمن بالله جلال لا يعيش العيشة الطيبة إذن هذا دلال وضح جدا على أنه فسدت به حياة والأمر الثاني أن الاختلافات في العبادات في التعبدات والاختلافات في الاتجاهات تجعل الإنسان تتغطى أوصله وتعمل الفساد بين بذات البين وفساد ذات البين هي قيل حاله. فهذا المعنى معنى فسدته بهذا المعنى قاله ابن سامي. قال قريب من هذا الكلام أن هذا المعنى عندما نقول لو كان فيما آلهة لكن لو قلنا أن المعنى لو كان فيما آلهة يعني إيش؟ يعني أربابا إذا نفسدت فسدت الكون نقول لا. حتى في هذا الصحيح لو كان فيها الهه فيما آلهة لأ الا الله لفسد الكون يفسد الكون يفسد واذا قال بالالهيه لماذا ما الدلاله ها لا لا ذهب خلاص ده في الربوبيه في الالهيه لفسد الكون هذه الربوبيه هو الان انا من ناحيه الالهيه أقول فسد الكون نعم من ناحيه الالهيه فسد الكون نعم ماشي وبعدين فين بقى فسد الكون من ناحيه الالهيه ايوه فسد الكون نعم مو بعدين نعم استدل ممتاز يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كشف هو فسد ولا ما فسده؟ هو فسد؟ وفسد بسبب ايش؟ ها بما كسبت ايدينا الناس انهم صرفوا العباده لغير الله جل فلا نقل له ما لجمل في هذا الباب ولو قلنا بان الله على قال لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت نقول ولأن الله يتصف بالربوبيه يعني حتى في هذا الباب لو قلنا بان الفساد يدل به على دليل تمانع عن فساد الكون الله الرب وقلنا كل اسم يضاف إلى الله فهو صفه من صفات الله قال في عليا يتصف بالربوبيه فالله يتصف هذا رد في هذا في الشبهة الأولى هذه الشبهة الثانية أيها الضابط الكتاب فهنا وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهوريهم دورياسة وماشادهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هل تقولوا يا مقيمة إنا كنا عن هذا قال فقال ألست بربكم ولم يقل ألست بإلهكم ده لا يعني الرب والإله إيش واحد أنا نقول المشركون أفقه منكم فارقوا بين الإلهية وبينه الربوبية فلما أرادوا الفصل قالوا أجعلاه الآلهة إلها ما قالوا الرب ربا واحدا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فهنا هم يقولون قال ألاست بربكم وأخذ عليهم الميثاق الذي به الناس وتذكير الميثاق على الربوبيه لا على الالهيه يبقى هنا هذا الذي جعل مسرح الأمر عندهم ما دمت صح اعتقادك ربوبية في الربوبية ففعل شئت بعد ذلك لأن الله لما أخذ الميثاق على العباد أخذ الميثاق على إيش؟ على الربوبيه مسح على ظهر هذا فأخرج كل نسمه قال الست بربكم قالوا بلى قالوا بلى يبقى قالوا هذا على الربوبيه طب هنا يبقى الرد عليهم التوجيه عليهم بكثير من المساج لا لا لا ما هم ردوا هذه الشبهه قبل أن تستيقظ من نومك انهم قالوا والكفار لهم شرك في الربوبيه ما أمنوا بالربوبيه إيمانا صحيح عشان ما أحد يريد عليهم هذا الإيراد فكيف الرد عليهم سيبوا الآن بلا قلنا هذه لوازم ردوا الدليل أولاً ثم أقتوا باللوازم هذا التطبيق الصحيح طب أمتاز وقالوا يبقى إذن تمام التوحيد هو أنه أنهم يشهدون بأنهم رب الرزق الخالق المدبر ونحن, ونحن نقول بهذا وانتهى الأمر ما هو ناسة لكنهم يقولون ناسب بدل ذلك أن المطلوب منهم هو الربوبي هو يعتبر حجة ميثاق الذر يعتبر حجة ميثاق الذر يعتبر حجة لكن لا يكون حجة إلا بعد إيه التذكير به إلا بعد التذكير به هو أنا أقول لكم شيء هو قال الله جلال تعالى أه أه فأشهدوا عن أخوصهم أرسلوا بكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يا مخامة كنا عن هذا غافلين هو المسألة كلها في قول أن تقولوا يا إن إنا كنا عن هذا غافلين غافلين عن إيش عن الربوبية ولا عن اللي هي هنا طلبنا التفسير من غيرنا ليس مننا جاء بسنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه الأضاب كثير ذلك بأن الله مس على ظهر آدم فأخذ كل نسمة فشهدوا معنست ربكم قالوا بلى فقال اشهدوا أن تعبدونني ولا بي بشيء وفي رواية أخرى لأبي رواها أيضا بعض أهل العلم أن أبي قال أن ظهر على لما مس على لما خلق كل نسمة قال اشهدوا أني إلهكم وربكم ها حديث انس لا هذا الصحيح لك ستأتي في الصحيحين أنا بتكلم الآن على ترتيب نفس الآية بنتكلم عن نفس الآية طيب يعبد ذلك بما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال إن الله تعالى يجمع رجلا من أهل النيران فيقول له الله جل في لو كنت تملك ما في الأرض ذهبا أو فضة اكنت مفتديا بها قال بلا أو قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك إبا وأنت في صلب آدم هو عندما مسح ظهر آدم إبا إذن طلب منهم العبادة أهو طلب منهم العبادة فأشهدهم كما قال أخونا الكريم في السياق الأصيل أشهدهم على ربوبياته فشهدوا وأشهدهم على أنهم يفردوه بالعبادة فإيش فشهدوا وبعد ذلك يعني ارتدوا على على اعقابهم هذا الرد عليهم أيضا في الشبهة الثانية شبهة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل في الآية الرد عليهم ثم استقاموا والاستقامه لا تكون إلا بإفراد الله بالعبادة وينتهي الأمر على ذلك ولا يكون لهم ثم الدليل على هذه الشبهة يبطى الكلام على مساء أخرى أيضا في هذا الباب يتمسكون بها على أن النبي يسمع وترد له روحه إذن يمكن إذا قلتم التوسل بالنبي النبي صلى حالة حياته نقول وفي القبر حياته موجودة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وهذا الرد عليه إن شاء الله يكون في الدرس القادم